هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مكفورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا مصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْنَانًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوصُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرً ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما مهسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا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 ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان بزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ملدانا خلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نظيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس الخضر واستبرق وحلوا أساغر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنها لكم جزاء وكان سعلكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطحيهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة أصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء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 وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدَخِّلُ مَن يَشَاءُ فِي رَقْبَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَلَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ أَكْبَرُ الله